بسم الله الرحمن قال رحمه الله فصل يذكر في هذا الفصل أمرين الأمر الأول ما هو, ما هو الأصل في الأشياء هل الإباحة أم التحريم والأمر الثاني يذكر دليل من الأدلة وهو استصحاب الحال أمر الأو... أما الأمر الأول فقال عنه وأما الحظر للتحريم والإباحة فمن الناس من يقول فمن الناس من يقول وهم رواية عن الحنفية ورواية عند المالكية وعند بعض الشافعيه إن أصل الأشياء على الحظر الأشياء في هذه الحياة تنقسم إلى عدة أقسام القسم الأول المضار يعني ما فيه مضرة كسم. هذا الأصل فيه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم التحريم ويسري كذلك التحريم لقول سبحانه ولا تقتلوا انفسكم ويدخل فيه التدخين لما فيه من ضرر قال سبحانه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الامر الثاني الاموال فالاصل فيها التحريم. مثال ذلك لو وجدت نقودا في الطريق هل هي حلال لك أم لا الأصل فيه التحريم حتى تعرفها والأمر الثالث الفروج هو الأصل فيه التحريم كل مسلم دمه وماله وعرضه والأمر الرابع المنافع والأعيان وهو المراد في قول مصنف المنافع مثل جلوسك في ظل جدار جارك هل حلال أم حرام الأعيان مثل ما خلقها الله عز وجل في الأرض من الخيار والبقوليات هل أصل فيها حرام أم حلال قال مصنف إنها على قولين القول أول إنها محرمة حتى يأتي دليل على الإباحة فلا لذلك بقوله سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام أي لا تبيحون شيئا لم يأتي نص على لذلك قال فمن الناس من يقول أصل الأشياء مثل ما ينبت في المطر الآن الحضر على هذا القول إلا ما أباحته الشريعة فإن لم يوجد دليل على اباحته من الشريعة فيتمسك بالأصل وهو الحضر ولكن هذا القول مرجوح كما سيأتي والقول الثاني أشر لي بقوله ومن الناس من يقول بضد ذلك وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة فكل ما ينبته الله عز وجل في الأرض مباح وكل ظل للجبل أو لجارك مباح هذه منافع، وكذا خشب تأخدها وهي في فلات ليست لأحد تنتفع بها الأصل باح، ودليل على ذلك قوله سبحانه والأرض وضعها للأنام إن الله وضع الأرض للناس ينتفعوا بما فيها، وقوله, وقوله سبحانه قل من حر مزينه الله التي خرج العباد والطيبات من سقلها الذين امنوا وقول سبحانه يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا وهذا قوله والراجح ولي ذهب ابو حنيفه رحمه الله وريويه علم احمد وقالوا في بعض المالكيه قال لما حضره الشرع مما سبق بيانه من الأقسام الثلاثة من الأموال والأبطاع والمضار أو ما جاء النص بتحريمه مثل الميته ولحم الخنزير غير ذلك. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة ثانية وهو دليل من الأدلة التي يستدل بها في الشرع وهو استصحاب الحال وعرفه المصنف رحمه الله بقوله أن يستصحب الدليل أن يصحب الأصل في كونه عدما عند عدم الدليل الشرعي مثال ذلك الله عز وجل لم يفرض علينا صلاة سادسة فلا نصليها لأن الأصل عدم وجود دليل شرعي وهذا النوع من الدليل يسمى الإباحة العقلية ويسمى البراءة الأصلية وأخذ منه الفقهاء قاعدة فقية وهو الأصل بقاء ما كان على ما كان. مثال ثاني: لو قال شخص في كل صلاة يجب أن نتوجه إلى جهة من جهات الأربعة. نقول لا الله امرنا بجهة واحدة ولا نتغير عنها لأن الأصل وحدة وهكذا. ومثال ثالث وقال شخص الصيام الاثنين والخميس واجب نقول لا الأصل عدم الوجوب اللي ذات الدليل وهكذا نعم الله أعلم صلى الله عليه وسلم